Mano... وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن ن لا موسوعه ا ل ح س ا ب و ق ا ل ر ج ل مؤمن من ل ف ر ع و ن يكتب إ ي م ا ن ه أ ت ت ق ل و ن ر ج ل ا أن ي ق و ل ربي ا ل ل ه وقد جاء موسوعه ن ربكم النابلسي بعض ل ل ع ل ك م إن ا ل ل ه ل ا يهدي م ن ه و مسرف كذا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في ا ل أ ر ض فمن ينصرنا من ب أ س الله ان جاءنا قال فرعون ما أ ر ي ك م إلا س ب ي ل الرشاد و ق ا ل النابلسي ذ ي آ م ي للعلوم ي م مثل الاسلاميه ومن َْ يقلد الله فما ََ له َُ منهاد ٍِ ولقد َََْ جاءكم ََُْ يوسف ُ من قبل ُْ بالبينات َِْ فما ََ زلتم ُِْ في ِ شك ٍَ لك ل ق ت موسوعه ل النابلسي ل ه م بعدي ر س و ل ك للعلوم الاسلاميه يا ها م ن س و ع ه النابلسي للعلوم إلهي الاسلاميه و و س ى إ كذلك زين لفرعون س ي موسوعه ا ل أ س ب ا ب أسباب ا ل س م ا ا و ت ف ي للعلوم إ ى إله م س ى الاسلاميه ه موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ا م ت ى موسوعه النابلسي للعلوم ن عمل ص ا ل ح ا س ل ا م ي الجنة ف موسوعه ل ئ ك ي د خ النابلسي غ ي ر ا ب و ا قوم م للعلوم إلى ا ل ن ج ا و ت د س ل ن م ي ه موسوعه ا ل ن ي إ ل ي ه ل ي س ل ه د ع و ة في ا ل د ن ي ا ل ي س ل ه ا م ي ه اسماء الله الحسنى a h、uh、h h h Messenger a Thank y o Allah